قبلة قلبي كعبة ربي يمت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يمت لها شوق حياتي بين صلاة وتحياتي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 معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات كم قصة وبداية وبداية هنا ونبع هداية, هدايه لكل نور ذكرى وآية وحكاة كم قصه وبدايه وانا ونبع هدايه لكل دور ذكرى وايه وحكاية وايه وحكايه